أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الماء and و ولا قد. <تصفيق> Ah! Wow. تجاعة Ah! <laughs> Carl! Oh. Oh. Girl! Cool. Wow. Yeah. yeah. And I What? Wow. ومن الشياطين من يغوفون له ويعملون عملا دون ذلك What are you? واسماعيل و ادريس و لكل Why? Okay. Thank <laughs> up.